أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور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 بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأذيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد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 ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آفاؤنا فأتونا بسلطان مبيد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 يتجرعه ولا يكاد مسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَنَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كَشَجَرَةٍ خبيثة نَشِئَتْ فِي فوق الأرض ما لها من قرار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 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ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 ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير بي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئذة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ترابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار